ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، لا تجعل مع الله إلها آخرة، فتقعد مذموما مخلولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 124-إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 125-واخفض لهما جناح الذل من وقل رب ارحمهما كما رب صغيرا